أعزّ المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله مساءكم بكل خير هذه نشرة الأحوال الجوية من قناة الجزيرة في قطر حارد تقسّم متوقع لقارة آسيا وبدأ من شبه القارة الهندية التي متوقع أن تشهد يوما غائما في نيودله ودرجات حرارة تكون في أوائل الثلاثينيات بينما تستقر الأجواء والطقس مشمس يؤثر على بقية المناطق وصولا إلى كولومبو التي من المتوقع أن تشهد يوما غائما جزئيا كراتشي تشهد يوما مشمسا درجات الحرارة مرتفعة تكون في منتصف كذلك الحال في إسلام أباد بينما تكون درجات الحرارة في أواخر العشرينيات أو منتصف العشرينيات في قابل مع تقسم مشمس تقسم مطر تشهد كتمندو والأمطار الرعدية متوقعة خلال 24 ساعة القادمة في حين يكون التقسم من جزئيا في كل من دكا وبانكوك درجات الحرارة مرتفعة وتكون في أوائل الثلاثينيات بقية المناطق الجنوبية الشرقية من المتوقع استمرار تساقط الأمطار الرعدية في ماليزيا والجزر الاندونيسية ودرجات حرارة تكون في الثلاثينيات أما غارة أستراليا. فنمتوقع أن يستمر الطقس مشمسا في المناطق الشمالية والوسطى، لكن بعض المناطق الغربية والجنوبية الغربية تشهد يوماً مشمسا انتشار سلسلة من الغيوم في بيرث ودرجات درجات حرارة معتدلة تكون في منتصف العشرينيات. بريزبنت تشهد يوماً ماطرا ودرجات حرارة معتدلة تكون في أول العشرينيات بينما يكون الطقس من مشمس إلى غام جزئيا في سيدني ووصولاً إلى ملبورن إلى أن الفرص مهيأة لتساقط الأمطار المتفرقة. والجنتو تشهد يوماً غائماً والفرص مهيأة لتساقط مع درجات حرارة مخفضة. إجمالًا. بالانتقال إلى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من قارة أسيا الأمطار هذه سوف تستمر بتثيرها في مانيلا بينما يكون الطقس ماطرا في هونغ كونغ. درجات الحرارة معتدلة وتكون في أو مرتفعة نسبيا تكون في وائلة الثلاثينيات تايبي من المتوقع أن تشهد يوما غائما مع عصار يقترب ليضرب تلك الأرجاء ب. اعصار من الدرجة الثالثة، وبالتالي يعمل على تساقط غزير للامطار والامطار الرعدية وهبوب رياح قوية السرعة سوف تتأثر بها تايبه خلال الساعات القليلة القادمة ومن ثم يتحرك تجاه المناطق الجنوبية الشرقية من الصين بعاصار من الدرجة الثانية ومن ثم بعاصار من الدرجة الأولى، لكن بقية المناطق من المتوقع أن تشهد يوما مشمس إلى غايم جزئيا في شانغهاي بينما من المتوقع أن يكون الطقس جزئيا في بيجين والفرص مياه لتساقط الأمطار، سول تشهد يوما غايم جزئيا فرص كذلك مياه لتساقط الأمطار وصولا إلى طوكيو درجات الحرارة معتدلة وتكون في العشرينيات. أما منطقة شبه الجزيرة العربية خلال 24 وعشرين ساعة القادمة طقس مشمس حار درجات الحرارة تستمر في الأربعينيات لكنها إجمالاً تكون في أواخر الثلاثينيات وصولا إلى الكويت مع طقس جزئيا بينما تستمر درجات الحرارة مرتفعة في منتصف الأربعينيات في بغداد. جنوبا تشهد الإمارات وعمان يوما مشمسا درجات الحرارة في الثلاثينيات وصولا إلى اليمن التي متوقع ان تشهد يوماً مشمساً درجات الحرارة في منتصف العشرينيات. أما المناطق الغربية من السعودية فمن المتوقع أن تشهد يوما مشمسا في مكة المكرمة المدينة المنورة درجات الحرارة مرتفعة تكون في أوائل الأربعينيات أما منطقة بلاد الشام فالمتوقع أن تشهد ارتفاع في درجات حرارة تصل أقصاها لتكون في منتصف الثلاثينيات في بيروت دمشق وأوائل الثلاثينيات في أرجاء من عمان لكن درجات الحرارة مرتفعة في منتصف الثلاثينيات في القدس الشريف مع طقس مشمس أعز المشاهدين شكرا المتابعة وإلى اللقاء.